لا اله القرآن الله اكبر الحمد لله رب العالمين البحار سجرت وإلى النفوس زوجت وإلى المرودة سئلت بأي ذنب قتلت الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإلى الجحيم سعرت وإلى الجنة أزلفت I don't mind enough so... إذن الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عَلَيْهِمْ غيرهم والطول Uh, you الأرض ذات صدر، إنهم يطولون فصل، وما هو في إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيد.